والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها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 فكذبوها فعقرها فدم دم عليهم ربهم بذن بهم فسوها ولا يخاف عقباها